كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْ سَنُكْمِ لا يَضُرُّنِي قِمَمًا ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِنَّ اللَّهَ غَيْرُ جَاوِزِكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ المؤمن يا ايها الذين امنوا شاهدوا بينكم اذا حضر احدكم الموت حين إثنان إثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتم وَمُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَ غَمَامًا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنَّ رَبُّكُم لَنَاشِئ تري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله ولا نكتم تم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحق قَائِفَ مَن فَأَخَّرَنِي يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا فـأَخَّرَنِي يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقُّوا قَالَنِيَ الْمُلَأُ لَيَانِي فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَح தயின இ فَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ قُولَ لَا يَهْدِي